وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الصورة الكريمة وهي صورة صاد لازنك آخر عهدنا بها وكنا قد تعرضنا في الدرس الماضي إلى تفسير الآيات المتعلقة بنبي من أنبياء الله عز وجل وهو نبينا أو النبي سليمان عليه وعلى نبينا أو ظل الصلاة التسليم والله تبارك وتعالى كما تعلمون ذكر قصصا كثيرة لأنبيائه ورسله وهذه القصص التي أنبأ الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام هي للذكرى وللاعتبار ولأخذ الدروس منها والاستفادة بما جاء فيها من مواقف لهؤلاء الأنبياء الذين أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم على سائر الخلق ولهذا كثيراً ما يذكر الله تبارك وتعالى حين يريد مثل هذه القصص قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده فقصص الأنبياء هي للاهتداء والاقتداء بهؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يقول الله عز وجل النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فأولو العزم من الرسل هؤلاء صبروا في دعوتهم وفي جهادهم مع أعدائهم فكانت هذه القصص قصص الأنبياء والرسل بمثابة السلوى يعني يتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام رأى أيضا ما جابهوا به قومه وهم الذين كافروا به كفار قريش عرضوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ووقفوا في وجهه وحاربوه حرباً معنوية وحرباً حقيقية حربوه حتى بسلاح وأخرجوه من ذلك فكان الله عز وجل ينزل عليه هذه الآيات من القرآن الكريم حتى يتسل بها عليه الصلاة والسلام ويعلم أنه لم يكن هو الوحيد من جند الله أو من جنود الله الذين وقع لهم ولم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله صلى الله عليه وسلم قد لقى من قريش أذن كثيرة ولكن مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يمتحن ويختبر بمثل هذه المواقف الحرجة لما يضايق من طرف قريش يذكر ما وقع لإنبياء المرسلين وكذلك ينبغي للدعاة اليوم في مثل هذا العصر إذا لقوا معارضة أو أذوا من طرف أناس مبغضين وشانئين يتكلمون عليهم ويقفون في وجوههم ويشوهون سمعتهم وصوراتهم عند الناس لابد أن يصبروا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أعربي وطلب منه أن يعطيه من أموال الصدقة أو من أموال الغنيمة كان يته من الله وسلم يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو يقال له أكثر من هذا كما قال له ذلك الرجل الخارجي أعدل يا محمد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الذي من, من, من, من يعدل إذا لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم أعدل أنا ومع ذلك كان يقول النبي رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ففي مثل هذه المواقف يذكر النبي صلى الله عليه الصلاة ما حصل للأنبياء فإذا ذكرهم وذكر معانتهم وذكر صبرهم وذكر ثباتهم فإن ذلك يحمله على أن يصبر أكثر وأن يواجه القوم بما وجه به الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام فكذلك جميع القصص التي أوردها الله عز وجل في كتابه الكريم أحياناً تجدون قصة مطولة كقصة موسى وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة يوسف التي أفرض الله عز وجلها صورة كاملة في القرآن الكريم وتجد في هذه القصص في بعض الصور تذكر بعض التفاصيل التي لا تذكر في الصورة الأخرى مع أنها هي نفس القصة لأن صاحبه هو النبي الذي تكلم عنه وتحدث عنه في القرآن وهذا من, من الأسرار الأسرار القصص التي وجدت في كتاب الله عز وجل وتحمل من الإعجاز ما تحمل فنجد مثلاً في هذه الصورة صورة صـاد الله عز وجل يذكر نبي من أنبياء الله وهو سليمان عليه السجم وقصته الابتلت في هذه الصورة فقط وإنما أوردها الله عز وجل أيضاً في صورة الأنبياء وذكر في صورة الأنبياء ما لم يذكره في صـاد وذكر في صام ما لم يذكره في صورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولهذا في هذه الصورة يقول الله تبارك وتعالى ومكنا قد توقفنا عند هذه الآية فيما آتقل ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان هو متكلم هنا هو الله عز وجل بنون الجمعي بنون التعظيم نون الجمعي للتعظيم هنا وليس للتعديد لأن الله عز يذكر ذلك بالإفراد وأحيانا يذكره بالجمعي لكن يدل على ماذا؟ يدل على التعظيم كما قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظا وهنا كذلك قال وهبنا وهبنا بمعنى اعطينا والهبه بمعنى العطاء والعطاء من الله عز وجل تفضل وتكرم منه تبارك وتعالى وهذه اللفظه استنبط منها بعض العلماء سليمان هو ولهذا بعض العلماء قال أن سليمان ورث من, من داود العلم النبوة ولهذا قالوا أنه هذا لا يدل على أنه يعني ابنه وإنما استنبطوا البنوة من قول يعزج الووهبن لداود سليمان أي أعطينه هبثا فهبة الأولاد هذه من الله عز وجل واستدلوا لها بقول الله عز وجل في صورة الشورى في قولها عز وجل لله ملك السباوات والأرض يخلقوا ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكورة يزوجهم ذكران وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيد فالأولاد هبة ومنح من الله عز وجل فدل على أن سليمان ابن داود لقول عز وجل وهبنا لداود سليمان قال نعم. العبد نعمة العبد و... ونعمة من صيغ المدح تقابلها صغة الذنب وهي بئس فأنت إذا مدحت الرجل لأخلاقه ولنبله ولكرمه ولعلمه تقول نعمة الرجل هو فهذا مدح له وإذا لم تمدحه ورأيت سوء أخلاقه وسوء تعامله تعامله مع الناس تقول بئس الرجل هو فالله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام فقال نعم العبد وكلمة العبد أيضا هذه المده لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بوصف العبودية سمة العبودية والأنبياء كملوا هذا المقام فما مدههم الله عز وجل إلا لما كملوا مقام العبودية فكانوا عبادا لله عز وجل والعوذية كما قلنا قد تكون خاصة وقد تكون عامة هناك عامة لجميع الخلق يدخل فيها الكافر والمؤمن وهي التي ذكر الله عز وجل في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فالكافر خاضع لله عز وجل وهو لله طبارك وتعالى لأنه لا يستغني عن الله عز وجل في رزقه وفي إحيائه وفي كل شيء وهناك عوذية خاصة للمؤمنين كقولي عز وجل وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هون وكما قال الله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذه عبودية خاصة وهي للمؤمنين لكن هناك عبودية أخص عبودية أخص أو ما يسمونها بعبودية خاصة الخاصة وهي التي للأنبياء والرسل والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدحه الله عز وجل بسمة العبودية وصفة العبودية في مقامات كثيرة في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده لي للمجزل الحرام إلى المجزل الأقصى في مقام إنزال القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون إلى عالمين نذيرة في مقام الدعوة إلى الله في قوله عز وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وفي مقام التحدي على ما ذكره بعض العلماء وهي في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل بهذا الوصف وصف العبدية لله عز وجل لأن أعبد الناس وأكمى الناس عبدية لله تبارك وتعالى الذين عرفوا حق الله وأبدوا حق الله كما طلب منهم شكراً وحمداً وعملا وعلمًا ومعرفةً هم الأنبياء والرسل فهم أعرفوا الخلق بالله عز وجل وكذلك الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام هم أفضل الناس لأن الله اصطفاهم واختاراهم على سائر الخلق ولهذا قال عن سليمان هنا نعم العبد إنه أواب وهذا مده ثالث وأكد ذلك بقوله إنه أواب وهي من صيغ التوكيد إنه أواب وقلنا أن معنى أواب هنا يحتمل معنى ييل الأول وهو المعنى العام أنه أواب يعني رجع إلى الله عز وجل بهذه الصيغة صيغة مبالغة أواب مع ما رجع. يقال عبد آيب يعني إذا رجع لكن أواب أبلغ تقول هذا راجع إلى الله وتقول رجع رجع أبلغ تقول تائب إلى الله وتواب تواب أبلغ يعني كثير التوبة والرجوع أي كلما أخطأ كلما انحرف به السبيل كلما زاء كلما غفل رجع إلى الله عز وجل فوصفه الله عز وجل بأنه أواب وقال بعض المفسرين أن أواب هنا بمعنى أنه يرجع التسبيح يعني كان كثير التسبيح يدخل الله عز وجل ويسبح الله تبارك وعلا كما كان أبوه داود عليه السلام يسبح الله عز وجل وكانت مع ذلك الطير تسبح أيضاً بتسبيحه لأن جميع المخلوقات هي تسبح لله عز وجل وهذا التسبح ليس خاص بوقت من الأوقات بل هي تسبح في كل الأوقات كما قال الله عز وجل إن كل من إن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حريماً غفوراً في الجامدات لها إدراك تدرك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن جبل أحد أخذ نحبه ويحبنا فأثبت له المحبة إذن له إدراك لكن هذا الإدراك لا يمكن نحن أن نفهمه أو أن ندركه فقال الله عز وجل إنه أواب سليمان عليه السلام ثم قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال هذا مشهد ذكره الله عز وجل لنبيه سليمان عليه السلام قال إذ عرض من العرض العرض يعني يعرض عليك الشيء لكي تشاهده هذا هو العرض يعني من العارض إذ عرضا ولم يبين الله عز وجل في هذه الآية من الذي عرض لسليمان هذه الخير أو هذا المشهد لأن عرضا هذا فعل ماضي للمجهود وهذا الفعل يبدأ له من, من نائب فائد ونائب الفاعل هنا قوله الصافنات الجيال وهي الخير وهي الخير لكن أبهبه كما قال العلماء للتفخير إذ عورها ويدل وكأنه يوحي بأن الذي عرر عليه هذا المشهد من الخير هم جنوده لأن سليمان عليه السلام كان ملكا كان نبيا ملكا على خلاف اعتقاد البني إسرائيل كانوا يقولون عن داود وسليمان بأنهما من الملوك وليس من الأنبياء وسليمان عليه السلام نبي ملك كما أن أباه داود عليه السلام نبي ملك والدليل على ذلك أنه قال كما في الآية التي تأتينا بعد ذلك رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعده إنك أنت الوهاب فوهابه الله عز وجل الملك الذي لم يتاه نبي من الأنبياء فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام هنا قال عز وجل إذ عرض عليه إذن يوحي بأن سليمان عليه السلام كان عنده جنود كثيرون وكانوا الذين يعرضون عليه هذه الخيل هذه الخيل كان يراها سليمان عليه السلام يجلس على كرسيه ويرى هذه الخيل قال إذ عرض عليه أي على سليمان يعني هؤلاء الجنود عرضوا عليه هذه الخيول أو هذه الخير قال بالعشي وباهنا بمعنى في لأنه باهنا للظرفية ولكن إذا جاءت أو جاء حرف الباء في مكان في فإنها تدل على ماذا تدل على الاستعاد وكأن هذه الخير قد استوعبت العشية كلها يعني جميع الوقت استغرقت جميع الوقت لأنه في العشي يمكن أن يفهم في بعض العشي في وقت من العشي والعشي معروف العشي الذي يكون من الزوال إلى الغروب هذا كله يسمى العشي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال وهذا حق لماذا الله عز وجل ذكر الباء ولم يذكر الفاء لأن الباء توحي إلى أن جميع الوقت يعني العشي كله من الزوال إلى غروب الشمس كله لعرض هذه الخيار ويدل على أنها كانت كثيرة بدليل أن سليمان عليه السلام فاته أن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت لاشتغاله بالنظر إلى هذه الخيار والمفسرون تكلموا كلاما كثيرا مطولا قد لا يكون هناك فائدا من ذكره لأن بعضه أو حتى الكثير منه وحتى في كتب بعض المفسرين المشاهير يستقون هذه الرواية وهذه الحكيات من الإسرائيليات ولهذا لا يعول عليها كثير. ونحن نقف كما يقول أهل التحكم المفسرين على ما ذكره الله عز وجل ما أجمله الله عز وجل نحن لا يمكن أن نخوض فيه بتفصيل إلا إذا جائنا بهذا التفصيل من كتاب الله أو من خبر الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام أما ما يحكيه الناس ومن يقول له خاصة من الذين يكثرون من الإسرائيليات فهذه لم يؤول عليها لا يبغي أن يؤول عليها كثيراً ولهذا لو قرأتم قصة سليمان وما ذكره المفسرون في هذه القصة تجدون شيء من الكلام الذي لا يقبله حتى العقل أحياني بل هو من الأساطير لأنه من روايات الإسرائيليين بدلل بدل أن في قصة داود عليه السلام لما جاء إليها الخصمات وقال له أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون ولي نعجة واحدة فذكروا أن تسع وتسعين نعجة هذه عبارة عن تسع وتسعين امرأة كان كانت لداود عليه السلام فأراد أن يكمل هذا العدد بتلك المرأة التي كانت عند الخصم الآخر فيضمها إليه ولا شك أن هذا تحريف وهذا إفساد لمقام نبي من الأنبياء يعني يصوروا النبي من الأنبياء بأنه عاشق النساء عنده 99 مرأة ويطمع في المرأة الأخرى مرأة رجل آخر ليضمها إليه مع أن الحديث والكلب هو عن خصميني تقدم إلى داود هذا له 90 و90 نعجة والنعجة لا, لا, لا, لا يقال أنها المرأة الكلب في النعاج ومع ذلك وجدت بعض الرواية الإسرائيلية تقول بأن النعجة المرد بها هنا الإمرأة وكذلك قال عن سليماء كما سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل في التفسير لما جاء ذلك الشيطان واستولى على كرسيه وحكم مدة من الزمن وكانه هو سليمان ولم يكن هو سليمان عليه السلام لكن ذكروا في ذلك أمورا لا تليقوا بمقام النبوة ونحن إن ذكرناها نذكرها لأجل التنبيه لا لاجل التقرير وأنها من التفسير حتى وإذ ذكرها بعض مشهر المفسرين كما نبه إلى ذلك المحققون ولهذا خلع سبحانه وتعالى هنا إذ عرض عليه بالعشي, عرض عليه بالعشي. يعني كل العشي الصافنات الجيال الصافنات هذا الجمع. جمع جمع صافنات والصافنات المقصود بها هنا الخير الخير جم خيول الأحصنة وهذه عادة قديمة كانت من قديم الزمان أن الناس يشتهون ويردون رؤية الخير إما وهي قائمة في ذلك المنظر في تلك الأبهة الجميلة لأن الخير لها جمال ولها هيئة ولا أبها والناس أيضا تريد أن تنظر إلى الخيل وهي تتسابق وهي تركض وهي تجري فمنظرها جميل كان هذا من قديم الزمن ولا يزال إلى يوم الناس هذا الناس يحبون الخيل وسليمان عليه السلام كان ملكا واختلب المفسرون هل هذه الخيل التي عرض على سليمان كان قد أعدها للجهاد أم أنه كان مجرد ينظر إليها نظرة المتمتع بها كما كانت عدد الملوك قد يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن القرآن لم يفصل القرآن ذكر بأنه عرضت خيل الصافينات الصافينات فسرت بأنها الخيل القائمة على ثلاثة قوائم أو على ثلاثة أرجل وتترك الرجل الرابعة على الحافر هكذا يعني الخيل تقف على ثلاثة وتبقى رجل واحدة يضعها الفرس على القائم فقط يعني وكأنه يستعرض نفسه ويريد أن يقول أنا موجود هنا ويرفع رأسه فهذه الصفة أو هذه الهيئة هي التي يسميها العلماء بالصفون لأن الصافنة مأخوذة متع الصفنة يصفن صفونا إذن هي الخيل لما تكون قائمة على ثلاثة أرجل تضعها على الأرض وأما الرابعة إما أن يكون القدم وإما أن تكون اليد تضعها هكذا على الحافر يعني لا تضعها هكذا على الأرض وإنما تجعل طرف الحافر على الأرض فقط وطرف على الأخرى وكأنها مستعدة للركب. هذا المنظر منظر لشك أنه يستهوي الناظر ويمكن أن ينظر إلى الخير وهي على هذه الهيئة فقال إذ عرض عليه الصافنات وقال بعض المفسرين أن المراد بالصافناء أنها قائمة وهذا المعنى مع المعنى الأول يعني التفقات لأن القول الأول أنها قائمة على ثلاث أرجول هي قائمة بمعنى ليست جالسة وليست جارية أي تجري وتسفق يعني قائمة لأن الصفون يفهم, يفهم منه معنى القيام لأنه جاء في الحديث قال نرى من أراد أن يتمثل له أو يمتثل له الرجال صفونا صفو المعنى قياما فليتبوأ مقعده من النار صفونا قياما وقد جاء في رواية بهذا المعنى من أحب أن يمتثل له الرجال قياما يعني كلما دخل قام له الناس قال فليتبوأ مقعده من النار لأن لو كان الناس يريدون مثل هذا هذا لا يدل على ثواظ وإنما يدل على كبر في أنفسه فالإنسان لا يقوم لغيره تعظيما وتبجيلا له والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هذا من أصحابه يقول أن عبد الله ورسوله ما كان يحب أن يمتكل الله الرجال قيامه إذا دخل يعني يبقى النس في أماكنها نعم قد يقوم الإنسان للعذر كان يأتي إنسان ضعيف مثلا يقوم هو لأجل أن يسعفه وأن يجلسه أو من أجل أن يسلم عليه إذا قام لا بأس لكن أن يقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز إذ عرض عليه يعني على سليمان الصافنات أي الخيل الصافنات وهي الخيل القائم هذا الوسط الأول ولا شك أن مثل هذا المنظر يستهوي الأنظار وقد يعجب به الإنسان فسليمان عرضت عليه هذه الخيل في ثم قال الصافنات الجيال الجيال قيل أنها السوابق يعني الجيال من الجود أي أنها الخيل التي تركض وتجري وتسبق ولا شك أن الخيل لها هذين المنظرين كونها قائمة فهذا يجلب الأنظار إليها وكونها أيضا تجري وتركض وتسبق قال الصافينات الجيال فكأن سليما كان جالسا وجنوده يعرضون عليه هذه الخي فهو يرها قائمة تنظر إليه وهو ينظر إليها ثم بعد ذلك تأخذ في الركض أي في, في الجري أي في السباق تتسابق بما بينها إذ عرض عليه بالعشي الصافينات الجيال فهذان الوصفان مما لهي بهما سليماء عليه الصلاة والسلام والمفسرون يذكرون عدد هذه الخيل بعضهم يقول مئة فرس وبعض يقول ألف وبعض يقول مئة ألف قل بدليل أنها لما كانت كثيرة صار ينظر إليها وشغل بالنظر إليها حتى فاتته صلاة العصر أو فاته ذكر المساء يعني حتى غابة شبس فتفطل أنه لم يصلي ماذا؟ لم يصلي صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى هذه الخير فهو يعني في هذه الحد نسية اشتغاله بشيء نسية ولهذا رجع إلى هذه الخير قال ردوها علي فقطعها وذبحها ليس انتصارا لنفسه وإنما غضبا لله تبارك وتعالى أن ألهته هذه الخير عن ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال إني أحببته رب الخير عن ذكر ربي حتى تورك بالحجاب أي حتى غرب الشمس ولم يصل وهذا قد يحدث للناس الإنسان قد ينسى وقد يشتغل بالشيء فينسه ولا يؤديه وقد لا يكون آثما في ذلك لكن قد ينتابه التقصير أحياني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق نسي أن يصل صلاة العصر حتى غربت الشمس فصلها بعد ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يعني يشتغل بشيء ويلهو به وهو ذاكر بصلاة ولا يصلي أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها قال يصليها متى؟ ذكرها فتلك كفاراته أما أن يكون يشتغل بشيء ويلهو بالشيء وهو ذاكر بصلاة ولا يصلي ويترك الصلاة حتى يذهب وقتها وقت العلماء هذا لا لا ينفعه قضأه بعد ذلك حتى قضأ صلاة لا ينفعه بعد ذلك ترك الصلاة وهذا إثم عظيم كبير لأنه لا عذر له في ترك الصلاة يصلي في كل الأحوال وإذا لم يتمكن أن يصلي في الوقت يجمع بين الصلاة فيه. إن كان له عذر أما أن يترك الصلاة هكذا عمدا فإنه لا يجزئه بعد ذلك قاضا في أصح قول العلم أو في أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة فسليما عليه السلام عرضت عليه هذه الخير قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير هنا قال نفسرون أن سليمان عليه الصلاة والسلام فاته ماذا فاته ذكر الله عز وجل هنا عبر قال عن ذكر ربي بعد محسن قال صلاة العصر وبعضهم قال لا يقال أنها صلاة العصر هي بالذات الله عز وجل قال عن ذكر ربي والذكر يشمل صلاة العصر وقد يشمل أيضاً ماذا؟ يشمل, يشمل ذكر الله سبحانه وتعالى بل يشمل أنواع الذكر ككل لأن الذكر في التذكر القلب اتعاذ القلب وهذا أصل الذكر وهذا من الذكر وفيه الذكر باللسان الذي يقول فيه الإنسان سبحان الله الحمد لله الله أكبر أنواع الذكر وفيه أيضا ذكر الجوارح وذكر الجوارح يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الصلاة ولهذا ذكرنا لكم قاعدة في التفسير كثيرا ما يذكرها العلماء أنه دائما ينبغي تفسير لفظ الأعم بما هو أعم لا يجوز أن أو لا يمكن أن يفسر اللفظ الأعام بالمعنى الأخص لأن في هذا قصور لأن في هذا قصور في التفسير ولهذا تقول مثلا في هذه الآية عن ذكر ربي تقصد ذكر الله سبحانه وتعالى كثير من المفسرين يقول الذي شغل عنه سليم عليه السلام هو صلاة العصر لم يصل بسبب ماذا؟ بسبب هذه الخيل التي عرضت عليه فكان ينظر إليها حتى فادته صلاة العصر ثم تذكر ولهذا وصده الله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه منيب قال أناب أناب معنى رجع إلى عز وجل تذكر ما حصل لها شغلته هذه الخير عن ماذا؟ عن ذكر الله عز وجل ولهذا قال إني أحببت حب الخير أحببت بعض المبسرين قال أحببت هنا بمعنى أردت أردت حب الخير وحب الخير الخير هنا فسر بماذا بأنه الخير ولكن يفسر بالمعنى الأعام أفضل يقال الخير بمعنى أنه المال هنا لأن المال الخير فسر في القرآن بأنه المال الدليل على ذلك قال الله عزيزي وإنه لحب الخير لشديد حب الخير يعني حب المال والدليل على أن المال يسمى خيرا قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين انترك خيرا يعني انترك مالا لكن العلماء فسروه بأن المراد بالخير هنا هو الخير لأن عندنا قارنة السياق قارنة السياق الكلام فيها عن ماذا الخير وليس على غيره فسليما لم تعرض عليه الأموال الذهب أو الفضة وإنما الذي عرض عليه ما هو هو الخير لأنه قال الصافينات والجيال وهذا من الفرع لا يطلقان إلا على الخير ثم هناك تفسير لبعض أهل العلم قالوا أن الخير يراد به الخير لأن اللام والراء في عادة العرب أنها تعاقب بينهما أحيانا تذكر اللام وأحيانا تذكر الراء ومثل لذلك بقولهم ختلت فلانا وخطرته. بمعنى, خ... بمعنى خدعت خاتلت ويقولون خاترت وهذا تفسير فقول, الله... فقول الله عز وجهنا إني أحببت حب الخير يعني حب الخير ثم عندنا دليل من السنة يدل على أن الخير في هذه الآية المراد به ماذا؟ مراد به الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا الخيل ذكرنا في شيء قال الأجر والمغنم الخيل معقود على ما الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ولهذا اليوم سبحان الله الخيل مع فيها من الخير والبركات يعني ما زالت إلى الآن في مثل هذا العصر الذي هو عصر التكنولوجيا وعصر الطائرات وعصر الصواريخ أرض أرض وجو جو وبحر بحر بحر ومع ذلك ما زالت في بعض الحروب الآن تستعمل الخيل تستعمل الخيل في بعض الأماكن في الحروب والآن لا تزال حتى في عند الأمم المتطورة وحتى في الحرس الملكي الآن تذهب إلى بريطانيا تجد ان الخيل هي التي تعطى لها الأولوية في الاحتفالات العسكرية أو في تنظيم حرص المالكة أو المالكة فهذا الشيء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للخيل هو بقل إلى يوم القيام لم يجعل لهذا ولا هذا وإنما جعلته للخيل فهنا سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير تذكر ما فعل قال أحببت فسر بعض العلماء أحببت هنا بمعنى أردت وشيق ابن عثيمان رد على من فسر أحببت بأرد قال لأن هذا فيه نوع تأوي وإن لم يكن يتعلق بالصيفة لماذا؟ لأنه لو قلنا أردت لأن وقوع المراد وقوع المراد قد يكون وقد لا يكون كنت قل أردت الشيء يعني قد يكون وقد لا يكون وقد تحبه وقد لا تحبه لكن حب الخير هذا موجود في نفس سليمان ولهذا قال الأولى أن تفسر أحببت على على ما هي يعني على ظاهرها أحببت بمعنى المحبة لكن يشكل هنا لما تقول أحببت حب الخير يعني أحببت الحب يعني كأن فيه ماذا تكرار لكن قال الشيخ رحمه الله أن حب الثانية للتوكيد فتقول أحببت الحب الخير ومثلا لذلك قال هذه الكلمة أحببت الحب الخير أن كلمة القرآن تفسر كما هي دون الجنوح إلى التأويل لماذا؟ قال يجوز أن تقول مثلا أحببت حب الخير أنا أحب أن أحب فولان هذا في تكرر ليس فيها أنا أحب أن أحب فولان قال وحبك وحبك لذلك الحب يلزم منهم حب ذلك الشيء أما إذا قلت مثلا أحب أن أحب فلان يعني دليل على أني أحب فلان دليل على أني أحب فلان فلهذا قال أن الكلمة تبقى على ما هي عليه إني أحببت خب الخير يعني أحببت النظر إلى الخير والتمتع بالنظر إليها عن ذكر ربي أحببت خب الخير يعني أحببت هذه الخير وهي التي شغلتني عن ذكر الله عز وجل. ولهذا قال عن ذكر ربي وعن هنا يسمونها بدلية يعني أحببتها وملت إليها وبعد يفسدنا قال آفرته يعني آفرت النظر إلى الخير عن ماذا؟ عن ذكر ربي لكن هذا لم يفعله سليمان عليه السلام عمدا لأن الظن بالأنبياء يظن بهم هذا وإنما كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إن بغزوة الخنطق حتى فتصلت العصر فهو سليم عليه السلام اشتغل بالنظر إلى هذه الخير يمكن أن يقال أنه كان قد أعدها للجهاد لينظر ماذا عن قوتها وعن تهجوئها واستعدلها للحرب ويمكن أن يكون يعني جعلها للنظر والتمتع بها لأن هذا من الأمور ولا وليعرفها الإنسان لكن لكثرتها واشتغاله بها فاتته فاته ذكر الله عز وجل فقال أحببت حب الخير وهذا هو الإنسان الذي من صفاته الأوبى والرجوع إلى الله عز وجل أن يذكر خطأه ويعترث به كما كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستخفار إني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب تغفرني فأنت لا تحتاج المغفرة والستر الذنب والتجاوز عنه إلا بعد أن تقر وتعترفه وهذه هي إظهار الذلة لله عز وجل والعبودية والافتقار لله عز وجل تقول يا رب أنا معترف لأن الإنسان الذي لا يعترف كيف يطلب العفو أنت لم تعترف إذن لا يعني أن تطلب العفو لكن إذا اعترفت بالذب وأقرت بذلك فتستحق بعد ذلك المغفرة ولهذا انظروا سليمان هنا قد أحببت إني أحببت اعتراف منه فقال إني أحببت حب الخير. يعني حبيت هذه الخيل وآثرتها واشتغلت بالنظر عن ذكر ربي وانظره نقل عن ذكر ربي يعني ذكر الرببية فكأنه استعطاف من سليمان لربه عز وجل باسم الرببية حتى يغفر الله عز وجل الله. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب توارت بالحجاب يعني الكلام هنا عن ماذا بعض المفسر قال حتى توارت بالحجاب الضمير يعود على من؟ قالوا يعودوا على الخير يعني توارث بالحجاب بدأ ينظر إليها وهي تجري بعد أن كانت قائمة حتى غابت عنه حتى غابت عن هذا قول بعض المفسرين وليس هو الراجع لأن القول الراجع حتى توارث بالحجاب المقصود بها الشمس يعني حتى غربت الشمس لكن قد يقول قائل الشمس لم يأتي لها لم يأتي لها لكنها معلومة لأنها توارث بالحجاب المقصود بالحجاب الأرض ولهذا العلماء قرروا وأكدوا من قال بأن الأرض كروية, كروية الشكل لأنها توارث بالحجاب يعني توارث بالأرض يعني لو كانت الأرض مسطحة غير كروية الشكل فإنها لا تغيب ولكن لما كانت كروية الشكل إذن لها غروب ولها مشرق لها غروب فإنها تنزل ثم تشرق على قوم آخر ثم بعد ذلك تأتي في الغد وهكذا فهذا يدل على أن الأرض كروية الشكل قال حتى توارث بالحجاب وبعد العلماء استدل أيضا بقول وإذا الأرض مدت لأن مدت بمعنى صارت يعني ممددة وهذا يكون اليوم القيامة وهذا يدل على أنها كانت قبل ذلك غير ممددة إذن كانت كروية الشكل فقوله تعالى حتى توارث بالحجاب بمعنى أنها حتى توارث يعني اختفت واستطرت عن الأعين وعن فحينئذ لما غابت الشمس تذكر سليما أنه لم يصلي حتى توارث بالحجاب الشيخ عثيمين رحمه الله في التفسير كان عنده كلام كثير في هذا قد لا يدخل في مضع التفسير لكن الشيخ رحمه الله له عقل كبير والشيخ له فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى قد أكد أجزي في بعض الأحيان أنه بعض الأشياء التي يقولها لم يسبقه إليها مفسر طرح قضية ومسألة معروفة الآن مشهورة هل الشمس هي التي تضرع على الأرض أم أن الأرض هي التي تضرع على الشمس احنا المستقبل عندنا أن الأرض هي التي تضرع على الشمس وهذا هو المعرفة والشيخ يقول لا يقول الشمس هي التي تضرع على الأرض يقول أنا أخذ هذا من ظاهر القرآن حتى توارث بالحجاب يقول بأن الشمس هي التي تضرع على الأرض قالوا العلم الحديث يقول عكس ذلك قال لكن أنا أخذ بظاهر القرآن قال هذه الآية وغيوها في كتاب الله عز وجل لكن يعني ذكاء الشيخ أنه قال لو سلمنا, لو سلمنا جدل بأن العلم الحديث اكتشف حقيقة اكتشاف لا إشكال فيه بأن الأرض هي التي تضر على الشمس وهذا ليساعد ظاهر هذه الآية قال نقول هنا أنها توارث بالحجاب بمعنى أن الأرض هي التي تضر على الشمس قال هذا باعتبار مشاهدتنا لنا خطرنا نقول نشوف الشمس هي التي تمشي يعني باعتبار المشاهدة الشمس هي التي تضر باعتبار المشاهدة قال فإذا قلنا بما قاله العلم الحديث نحمل الآية على مشاهدتنا نحن يعني المحسوس الشمس هي التي تمشي ولكن الشيخ يقرر بأن الشمس هي التي تجري وليست هي الأرض ويستدل بآية أخرى التي بصورة ياسين وقد ذكرناها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العزيز إذن هو يقول بأن الأرض ليس هي التي تضر على الشمس كما هو مستقر الآن عند العلماء وإنما الشمس هي التي تجري على التي تجري وتضر على الأرض لكن مع ذلك الشيخ يعني حتى لو طرح عليه هذا الإشكال وقال بأن العلمة الحديث أثبت ثبوتا قطعي لا إشكال به فقد يمكن أن نفسر هذا الذي ذهب إليه العلماء باعتبار لمشاهدة تعنى فقط ولكن في حقيقة الأمر أن ظاهر القرآن هو الذي يجب الأخذ به وهو صادق رحمه الله في هذا لماذا؟ لأن حتى العلم الحديث اليوم احيانا قد كان يذكر مسلمات مسلمات علمية يقول بأنه هذا هو المتفق عليه ويمضي الناس على تلك النظرية سينين بالقرون ويأتي واحد في آخر الزمن في اكتشافه يقول هذا الذي قلتم أنه وقع كذا ليس كذلك ولهذا الأر يشككون بأن آآ آآ الإنسان صعد إلى القمر صعد إلى القمر والشيخ الأمين الشنقيطة الرحمة ويذكر هذا قاع يقول هذا لا يمكن أن يكون والآن هناك نظريات وجاد القائم في الساحة العلمية يقولوا ما عندنا يعني الآن دليل مؤكد بأن الإنسان صعب إلى القمر وكل ما ذكروا هذا هو إنما هو طواف ولم يثبت أن الرجل أو الإنسان حط قدمه على القمر الآن هذه نظريات عمية يؤكد مثل هذا ويقولوا بأن كل ما هذا هو فبركة يعني قامت بها أمريكا وحلفائها من أجل أمور يريدون الوصول إليها الله أعلم بها ولهذا العلماء ذكروا مسألة مهمة في قضية إعجاز القرآن،, القرآن قالوا لا يمكن أن نتسارع دائما نصيب آية في كتاب الله عز وجل وبعد نصيبوا نظرية سائدة عند الناس علمية نقول بأن هذه هي التفسير لهذه الآية حتى كأن بعض المفسرين لما كانوا كثيرا ما يخضعون آية القرآن لإتشافات العلمية وتكلموا هذا منذ قرن هذه الاختراعة وانتشافة العلمية تغيرت بعد ذلك صارت نظرية باطلة صار ذلك التفسير لا قيمة له كما قالوا عن تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي كتب هذا التفسير في 16 مجلد تفسير كبير جدا موسوعة علمية لكن لا علاقة لها بالتفسير حتى هو كما قيل عندما يصدق فيه قول من قال فيه كل شيء إلى التفسير وان كان هذه المقيلة قيلت في تفسير الرازي لكن كما قال ابن وحياً وغيره أنه ليست حقيقة لأن التفسير الرازي فيه التفسير وفيه غير التفسير والأصح أن يقال فيه التفسير وفيه كل شيء لكن أن يقال فيه, فيه كل شيء إلى التفسير فهذا أظن بأنه فيه تحامل على الرازي رغم أنه يعني أشعري وذهب في تفسيره إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بالسحر والطلاصب وما إلى ذلك لكن في كتابه شيء من التفسير المقبول ويمكن أن يقرأ فيه الإنسان لكن هذا التفسير الذي ذكرته لكم هو في الحقيقة تفسير كله مستنبط ومأخوذ من اكتشافات العلمية ولهذا لما جاءوا مثلا إلى التفسير قول الله عز وجل في عالي لسان يوسف يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس وقام رأيته لساجدين قالوا أن عد الكوكب حداش ما يمكن أن يكون كوكب آخر ما ركتش في الكوكب الثاني 10 والثاني عشر صار هذا التفسير باطن لأن كيف تقول أن الكوكب حداش والقرآن قال. مع أن أحد عشر كوكبا لا يمكن أن تفسر بها الكوكب وهو إخوة يوسف عليه السلام هذا هو تأويل الرؤية أما أن نخضع يعني اللي اكتشفت العلمية لا كانوا يقولون في قول الله عز وجل في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام قال ويعلم في الأرحام هل هو ذكر أم أنت كانوا المسيح يقفوا عند هذا أم بعد اكتشف اليوم العلم الحديث الآن كان كما يسميه هذا في التصوير الإيكوغرافي هذا الآن أرى من ذلك كان يسميه هذه اللي يسميهها موسيون طروا ديولا يعني مش غير يبين لك يعني حركه هذا الجنين مش لا ذكر ولا انثى كيف ياكل كيف يشرب كيف يلعب كيف ينام وتشوف انت والمراه في بطنها ويتابع ولهذا ان نقول يعلم ما في رحمها هو ذكر هذا قصور في التفسير ولهذا الاولى ان ن... كما قال ابن عثيمه ان يفسر العلم ليس بمعنى أخص نعم والله عز يعلم هل هو ذكر ام لكن علم الحديث الان يصل الى ذكر وانثى لكن نحن يمكن أن نرد على هذا نقول يعلم ذكر وأنثى في بداية الخلق لكن العلم الحديث لا يعرف هذا إلا إذا وصل وقت زمن معيناً من التكوين ثم لا نقصر العلم على أنه ذكر وأنثى يمكن أن نقول ذكر وأنثى أسود قصر أبيض مؤمن كافر شاقي ساعي وهذه لا يمكن للعلم أن يتكلم فيها ولا أن يخوض فيها أبداً فيعلم ما في الأرحام العلم الكامل يعلم ما في هذه الساكيفة يكون متى يعيش هل يعيش لا يعيش سعيدا شقيا كافرا مؤمنا فلهذا لا ينبغي يعني قصر التفسير على ما يره الناس من الاكتشافة العلمية على كل هذا قد جرنا لهذا قلت لكم هذا كلام قاله الشيخ ابو عثمان رحمه الله ونحن يعني ذكرناه من باب الإفادة لأن الشيخ رحمه الله له يعني علم واسع وله يعني تفكير ملي وفهم للقرآن كثير الماء لا يقلد فيه أهل العلم وإنما هو بما وصل إليه بعلمه وفهمه واستنباطه رحمة الله عليه ورحمة واسعة فيقول الله عز وجل حتى توارث بالحجاب. بالحجاب يعني غربة الشمس وسليمان عليه السلام لم يصل للعصر فماذا كان قال ردوه علي فطافق مسحا بالسوق والأنام ردوها عالية ردوها عالية بمعنى ردوا عالية الخير برنفسنا قال ردوها عالية يعني الشمس يعني حتى ترجع حتى يتمكن من, من, من الصلاة لكن هذا تفسير بعيد وتأول فيه شيء من التكلف لأنه لما قال ردوها هذا بصيغة الجمع لو قال لله يا رب ردها عالية يمكن لكن قال ردوها عالية الخطاب هنا لمن؟ للجنود الذين عرضوا عليه هذه الخيول صفنات الجيد فقوله ردوها عليا يا أي علي هذه الخير بعد أن جرت وركضت قالهم ردوها عليا جيبوها يعني حضيرها لآخر وكان ملكا يا يطاع ردوها علي أي ردوا علي هذه الخير التي شغلتني عن الله عز وجل حتى أقضي فيها ما الله عز وجل قاضي فيها قال ردوها عليا فطفق مسحا بالسوق والآمن فطفق فعل طافق من أفعال الشروع يعني ما زال ما زال يمسح فطافق مسح المسح هنا قال العلماء هو بمعنى القطع والقطع ماذا بمعنى الضر يعني لما قالوا ردوها علي فطافق يعني لا بادأ وشرع ولا زال يقطعها ويضربها في السوق والأعناق السوق هي جمع ساق يعني يضربها في الأرجل لأن الأرجل هي التي يقف عليها الخير وهي التي بها يجري الخير أيضا فهي, فهي الأصل في الخير يعني قدمه ورجله فصار يضربها ويقطعها بالسوق قالوا الأعناق لأن العنق أيضا قال هو محل الجمال فالشعر الذي يظهر من الخيل والأبهة التي يظهر بها الخيل تكون في عنقه ثم هو ضربها في العنق لأنها إذا ضربها في العنق تموت تقتل لكن العلماء استشكلوا هذا قالوا كيف سليمان عليه السلام هذه خيل لا, لا ذنب لها هي عرضت عليه لكن لما شغلت عن ذكر الله عز وجل جاء بها فصار يضربها يعني يقتلها يضربها بالسوق والأعناق وهذا أكثر قول المفسرين وكيف أجاب على ذلك لأن الإنسان قد يقول هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام كيف يؤذب هذه الخير يضربها قال العلماء لا يجب أن يكون في ذلك عذابا يمكن أن يضربها في العنق فتموت ثم يضربها على الأرجل فتسقط فلازم يزم أنه عذبها بذلك وقالوا يمكن أن يكون هذا في شرعهم جائزا أن يكون في شرع سليمان جائز أنه يقتلها بهذه الطريقة ويمكن أن يقتلها بالسوق والأعناق ولكن الألم لا يدوم يعني يضربها في عنق فيسير منها الدم ثم يضربها على السوق أو على السق فتقع في الأرض واختلفوا قالوا هل كان يقتلها قتلا ثم يطرقها بعضهم قال كان يتصدق بها يعني لا يأكلها وإنما قاتلها ثم بعد ذلك تتصدق بها لكن هذا قول لا يدل عليه القرآن الذي ذكره القرآن أنه طافق يعني ما زال يضربها حتى قتله يعني مدام يشغلته عن ذكر الله عز وجل أراد أن يغضب لله عز وجل لكن هنا أورض مسألة قالوا هل يجوز للإنسان مثلا أن نعذر بإطلاف ماله قالوا لأن إطلاف المال فساد ما يجوز فبعض العلماء قال لا يجوز إطلاف المال قالوا الذي حاجثني سليمان يدل علانه من شرعه لكن شيخ العثمان رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال بأنه أحيان يجوز إطلاف المال تعذيرا للمفسدين لأنه قد يقال لماذا لا يوخذ مثلاً إنسان عصى الله سبحانه وتعالى مثلاً بآلة له جاء الحاكم قال نأخذ هذه الآلة نبيعها مثلاً لنصران ثم ذلك المال نأخذه قال لا قال الأولى أن يكسر عليه هذا الذي عصى به الله عز وجل وقالوا أن تعظير الإنسان بإتلاف ماله هذا أنكله في العقوبة ولأن المال لو بقي ممكن أن يستغل له الظلمة ويستغل لكن إذا كسر أمامه وعزر بإطلاف ذلك المال يكون درساً له ولهذا سليمان عليه السلام طافق مسحاً يعني يقتلوا هذه الخيول التي شغلتوا عن ذكر الله أزوجه حتى تكون درساً له هذا أكثر قول المفسرين بعض المفسرين قالوا طافق مسحاً بالسوق والأعناق أي أنه حبسها في سبيل الله ثم جعل, ثم جعل لها كي في أعناقها وفي سوقها يعني حتى يتصدق بها لتكون من صدقة لأن إبن الصدقة معروف أنها كانت ترضع لها علامة حتى لا يبيعها الناس ولا يشترونها وإنما يتصدق بها على الفقراء وهذا القول قال به أبو حيان وقال هو اللائق بمقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال لأنه لا يظن بنبي أنه يقتل ويتلف المال ويعذب الحيوان هذا قال ابن حين. لكن لم يقوله أكثر المفسرين وإنما هو اجتهاد منه هناك قول آخر أغرب ذكره واختاره ابن جرير الطابري شيخ المفسرين من أكبر المفسرين قال فطفق مسحاً بالسوق والأعناق والأعناق قال المسح يحمل على معناه المعروف المسح هو إزالة الغبار عن الشيخ وهنا خلاف ما قاله الأولون خلاف يعني هذا الخير شغلته ابن جليل قال للأنبياء لا يفعلون لا يتلفون المال ولا يعذبون الحيوان فطافق مسحا بالسوق والأعناء أنه لما أرجعها إليه جعل يمسح عنها الغبار الذي طرأ عليها عند الجري شفقة عليها ولهذا استغرب بعض العلمين ابن كثير قال ما اختاره ابن جليل هو قول ضعيف لأنه وانتصر لله عز وجل غضب لله مادم شغلته قال لابد أن أقتلها أن أتخلص منها هذه التي شغلتني وألهتني عن ذكر الله لابد أن أتخلص منها فلهذا قال قول ابن جرير الذي اختاره قول غير غير صحيح وإنما المعتمد هو قول المفسرين لكن نحن قد نجيب قول المفسرين او أكثر المفسرين قول مقبول لأنه مثلا نحن في شريعة الإسلام هل الإبل والغنم تذبحه بنفس الطريقة؟ لا أنت الغنم تذبحه بالسكين لكن الإبل هل تستطيع أن تذبحها بالسكين؟ كيف؟ تنحارها تجيب سيف ولا تجيب موس كبير هكذا وتضربها يعني تضربها كذا للرقبة حتى يدخل السكين فيخرج الدم ولما يخرج الدم الإبل أو الجمل يبرك ثم بعد ذلك يأتي الذبح فيذبحها لكن لو أراد أن يذبحها دون أن ينحرها لا يصبع إذن الذي الل ذكره الله عز وجل في هذا أن سليم عليه السلام قال لجولينا وردوها علينا هذه الخيط فطافق مسحا بالسوق والأعنى يعني ما زال يضربها وما زال يقطعها حتى قضى عليها على كل كم كان عدد هذه الخيول لا يمكن أن نحده بحد مدام أن الله سبحانه وتعالى أجمل ولم يفصل فنحن نقف على ما وقف عليه القرآن مع انكم تجدون عند المفسرين انهم يذكرون ان هذه الفرس كانت لها خي كانت لها اجنحه وبعضهم يقول انها كانت 100 وبعض يقول انها كانت 1000 وبعضهم يقول ان عرض عليه البعض حتى غربت الشمس فتذكر المهم انها كانت خيول كثيره بدليل أنه لما عرضت عليه عرضت عليه بجميع العشي يعني من الزوال الى غروب الشمس وهذا دليل على ما على على كثرتها لكن دون أن تحدد بعدد ولهذا سليمان عليه السلام لما شغلته عن ذكر الله عز وجل سواء كان ذكر الله عز وجل الذكر العام أو كان صلاة العصر المهم أنها شغلته عن ذكر الله عز وجل فرجع إلى الله تبارك وتعالى وأراد أن يقتل هذه الخير ويتخلص منها حتى لا تلهيه بعد ذلك عن ذكر الله تبارك وتعالى وعلى كل هو هو هذا الذي ثبت عن سليمان لا يلزم أن يكون من شرعنا الآن يأتي مثلاً إنسان إلى حيوان شغاله مثلا عن ذكر الله عز وجل يقتله مثلاً مثل هذه القتلة ويقول أن هذا اقتداء بسليمان عليه السلام هذا لا يلزم أن يكون الاقتداء بهذا الشرع لأنه قد يوجد في شرعهم ما لا يوجد في شرعنا ونحن شرع الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا نعمل به إلا إذا تأكد في شرعنا أما إذا جاء شرعنا بخلافه أو لم يأتي به فإننا نلسنا بمزمن لأن نأخذ بذلك الشرع لأن شريعة الأنبياء واحدة من حيث الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل من حيث التوحيد لكن من حيث الشرع فإنها مختلفة لكل نجعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالإحكام مختلفة ولهذا مثلا كان عندهم صلاة وكان عندهم صيام لكن لا يجب أن تكون صلاةهم كصلاةنا لا من حيث العدد ولا من حيث الوقت ولا من حيث الكيفية والصيام كتب على الذين من قبلنا وكتب علينا لكن لا ينزل أن يكون نفس الصيام في الزمن وفي الكيفية وفي الأداء لا ينزل منها ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا هذه الآية مع أنها معدولة في لكن ما ذكره العلماء في هذا أحيانا لا يعني طالب العلم المبتدئ أن يفهم مضمون هذه الآية مع أن الله سبحانه وتعالى أشرع إيها بإجمال قال لقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب ومثل هذه الآيات التي فيها ذكر قصة قد تكون فيها نوع من الغرابة يختر فيها المفسرون الحديث والكلام استنادا إلى الروايات الإسرائيلية فيدخلون في حياة الأنبياء ما لا يقره عقل ويقر بأن النبي الفلاني كان يفعل كذا أو يقول كذا ولهذا لابد أن تفسر هذه الآية على ضوء ما هو لائق او يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه الآية إن شاء الله نرجع إليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى والله نسأل أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلمة سليما كثيرا والله مسألة تغيير وقت صلاة الجمعة يعني فيها بشكال في الحقيقة لكن نحاول يعني نتدارك هذا الامر اه الصلاة بالله بطبيعة هذا تعرفون ان الوقت الان يتبع الزوال يعني التوقيت المنصوص عليه في الرزنامة وبطبيعة هذا هو يتبع باقي الصلوات يعني في الشتاء يكون تناشو نص أو قليل وبعده ممكن أنه يصعد في الصيف حتى إلى الساعة الواحدة لكن هل الجمعة يعني تتبع الزوال أم أن نحدد لها وقت معلوم على كل حساب ما أعرف أنه في تعليمة على الوزارة أن الأذان الأول للجمعة يكون عند الزوال يعني عند دخول وقت الزوال إذا كان الآن غير خمسة يعني الأذان الأول يأذر غير خمسة يعني مفهوم ذلك أنه بعد الدرس يكون خمس قايق أو عشر قايق سيؤذن للأذن الثاني الذي هو للخطبة لكن لما يصعد التوقيت إلى الساعة الواحدة زوالا يعني يكون الأذن الأول على الواحدة هذا يلزم أن يكون بعد ذلك الأذن الثاني الذي هو الخطبة يعني بعد الواحدة ممكن يحتل عشر أو حتى عشرين ولهذا انا اقدر أن يكون يعني وقت الجمعه محدد يعني هكذا لأن الناس ممكن لا تنطابق بالله بالوقت ممكن واحد يجي غير 20 ومن بعد ينسى يولي يجي على 11 بالامام انه هاو مشى في الخطبه 4 ساعه دقيقة. لهذا يمكن يعني أن يكون يعني مازال ما قررناش يعني كيف يكون التوقيت لكن يمكن أن يكون وحده غير 10 الى ال11 يعني هذا هو الوقت الذي يبدا يكون فيه الاذان ثاني وتبدا فيه الخطبه على كل كل جديد سوف نعلمكم به ان شاء الله في اواني والله عزوج الموفق لما فيه الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كثيرا والحمد لله رب العالمين